وقدا ج ي اخافي طول بعاده لما خربها أ ح ب أ ن اصحاب من لداي ا ل ق ا ي احب أ ن اكتب قصايد صعب تلقافي لين القصايد صعب القافي ترغبها و ح ب ان امشي مع ا ل ب د ا وانا حافي حاجه بنفسي ويالله لا تخيبها وماحب انا الخل منه غدا جافي أ خ ا ف ي طول بعاده ث م خ ر ب ه ا أ ح ب ن ا الصاحب اللي دايم صافي صافي نواياه ولا ه م ن ي قلبها ينور القلب ل ا منا غدا طافي و ه م و ب قلبي بعيده ما يقربها <تصفيق> ا لين تلقى فيه القصايد صعب القافي ترغبها و ح ب ن امشي مع ا ل ب د ا وانا حافي ح ا ج ة بنفسي ويالله لا تخيبها ما ودي يظهر ه م من سرها خ اخافي ف ي أ من واحد للناس سربها الناس يندر بهل ا ي صادق وافي تعدد الناس مع ك ث ر ة مذاهبها وقت مولي وهذا الوقت ينعافي واشلي بوقت ت ك ث ر به زلايبنا ت ب قصايد صعب تلقى في لين ا ل ق ص ي د صعب القافي ترغبها و ح ب ن امشي مع ا ل ب د ا ونحافي ا حاجه بنفسي ويالله لا تخيبها يالله ا يا, يا رب يا رحمن يا كافي عني ضعف النفوس السود تذهبها تعبت اخاوي نفوس انقشر وضعافي الحمد لله صافني عن مصاحبها تضحك بوجهي ودمت لي فلن كافي دايم ج ا ل س ه من نمه تعوث بها و ح ب ان اكتب قصايد صعب تلقى في لين القصايد صعب القافي ترغبها واحب ن امشي مع ا ل ب د ا ونحاها حاجه بنفسي ويالله لا تخيبها والهرجه اللي تشيل فوق ل ك ت ا ف ي عظها ظهرك ت ج ا ه الوجه صاحبها دام انها اقفى وصرت بخير متعافي صحتك محد من ا ل ه ر ا ل ع ا ل م بسالبها وابعد عن اللي مع ا ل ح ا ج ة يجي له في ه ولينقضت حاجته ينكر مشاربها احب ان اكتب قصايد صعب تلقى في وانا حافي حاجة بنفسي لا هذا الإصدار برعاية شبكه المعاد تخيبها تضع بين أ ي د ي ك م عالما فريدا من المواقع ا ل م م ي ز ة و ا ل م ف ي د ة على ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة بأسلوب يلب بزيارتنا فلا ومثير شيق احتياجاتك جميعا تتردد